الرحمن على العرش السوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر في القول فإنه يعلم السر وأغفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آلست ناراً آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاصْنَعْ عِنْدَ مَوَائِدِكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ وأنا اخترتك فاتمع لما يوحى إنني على الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها واهفتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا اتوكل عليها واهش بها علا وامي ولي فيها مآرب اخرى قال انقيها يا امو فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخذت نعيدها سيرتها العولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى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 وَاسْجُدْ لِي أَزْرِ وَعَشِّكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نَتَّبِعَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا ظَهِيرًا قَالَ قَدْ أُوحِيَ سِتُ سُؤَلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أن يقذ فيه في التعبوت فقذ فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وأنقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك كتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على خدري يا موسى واصطمعتك لنفسي اذهب عنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في إذهبا إلى فبعون إنه طغى فقونا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا إنني معكما أسمع وأرى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 الذي جعل لكم الأرض مهجا وسلك لكم فيها كذلا وأنزل من السماء معا فأخرجنا به, فأخرجنا به أزواجا من نبات شدا كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لعلمها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 ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وعبا قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحام فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسختكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطرقكم المثنى فأجمعوا كيدكم ثم اعتصوا وقد أصلح اليوم من استعلام قالوا يا موسى إنما أن تلقى وإن أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبانهم معطيهم يخيل عليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا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 فَلَوْ قَطِعَنَّ عِيدَكُمْ وَعُرْجُنَكُمْ مِنْ خِلاَفِهِ وَلَوْ طَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْرِ وَلَتَعْلَمُ النَّعِينَ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَدْخَلَ قَانُونًا نُؤْسِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقُضِيْنَا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 ان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأت مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات ومن يأت مؤمنا قد عمل الصالحات فانا أولائك لهم درجات علا فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْلِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارُ قَالُوا فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَذَكَّرَ ونَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِهِ ضُرِبْ لَهُمْ طَلِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْتَسَّ لَا تَخَافُ دَرَكُهُ وَلَا تَقْشَفْ فَأَسْبَعُهُمْ فِي الْعَونِ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِي الْعَونِ وَمَا هدا جابا لإسماعيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطروا فيه فيحل عليكم غضبه ومن يحن عليه رضبي فقد هوا وانني لغفار لمن تاب وانني لغفار لمن تعب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب فرضى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 قَالُوا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّا لَلدَّاعُونَ لَكَ مُخْلِصِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا يَنفَعُهُ دِينُكَ وَلَا كَفْرُكَ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنفي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قونا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كتنتم به وإن ربكم الرحمن فتنف اتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رعيتهم ضلوا ألا تستبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأتي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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضسا من عثر ورسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَن يُنْصَفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لا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 يوم يُنسخ في الصور ونحش المجرمين يوم عيد الزرقاء بينهم إن إلا بالثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول عمتلهم طريقة إلا بالثم إلا يوما ويسئونك عن الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينففها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسار. فخشعت الأطوات للرحمن فلا تتمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن لهم رحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعمت الوجوه للحي القيوم عنات وجوده للحي القيوم وعنات وجوده للحي القيوم وقد خاب من حملوا الظلام وقد خاب من وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَقَاصُدُ الْمَنْ وَلَا هَذِنَّ وَكَذَلِكَ عَن زَنَّ قُوَّةً عَرَبِيَّةً وَطَرَفْنَا وَطَرَفْنَا فِيهِ مِن الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُعْدِتُ لَهُمْ دِكْرَاهُ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَرْمِيُّ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 سقّنَّا يا عادم إن هدا عدولك ولزوجك فلا يُخرِّدَنَّكما من الجنة فتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْعُفِيهَا وَلَا تَضْحَى وَأَسْوَتَيْلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَغُ فَأَكَنَى مِنْهَا فَبَدَثَ لَهُ مَا سُوَعَتُهُ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَفَى أَدَمُ رَبَّهُ ثُمَّ اتَّبَعَ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالُوا انْهَبْ صَوْمًا هَذِيَامًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُجُبًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أعْرَضَ عن فَإِنَّ لَهُ مَعِيكَ ضَكَاءٌ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ تَسْكَعَ فَنَسِيتَهَا وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من عصى ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة يشد وعبقى أفلم يهدي كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لعلمها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لذاما وعجل مسمى اصدر على ما يقولون وتبِّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فتبِّح وأطراف النهار لعلك ترضى وَلَا تمزن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من ذهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورفق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم ما في الصحف العولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقانوا ربنا لونا اوتلس الينا رسولا فنتتبع اياتك من قبل من قبل ان ذلنا ونخزا قل كلكم متربصون فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن ابتدى